Sراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانلف بين قلوبكم فاللف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها